لله الأمر من قبل و بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر מי يشاء وهو العزيز الرحيم لا يخلف الله وعده ولكن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 كانوا أشد منهم قوته وأثاروا الأرض وعمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم رسولهم و بالبينات.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 تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم واختلاف ألفنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منابكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله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 وله من في السماوات والأرض كل له قانط وهو الذي أبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض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 إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفوا بما أتيناهم فتم التعوف سوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا بيه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 وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من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 ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم فجاؤهم بالبينات فَلْيَذْكُرُوا قُمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فيبسطه, في فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ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 كالذين لا يوقنون